اللهم قهر قلوبنا من الأدناس وأعذنا من شر الجنة والناس واحفظنا من كل بلية وباس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل بك من النار اد الىها من قول وعمل اللهم اجعلنا اغنى خلقك بك وافقر عبادك اليك وافقر عبادك اليك